وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ عَدَاوَةً وَبَغْضًا ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ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 تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس إن شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم رب s Oonan as tany aina si treats Tumis aiumad rad k آل مين واذ جعلنا البيت مثابتا للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قَالَ قال إبراهيم رب بِجَعَلَ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتْ Kõik on tehti, kõik on tehti ja tehti, kõik